وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم سوموا تصحوا نعم الصوم مفيد لصحة الإنسان وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم سوموا تصحوا